بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فهذه قرارة في كتاب العمد في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدام المقلس رحمه الله تعالى وذلك قرارة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ولسائر السامعين وفي الدرس الثامن والسبعين في تتمتي باب أركان الحج والعمرة قال المصنف رحمه الله تعالى وأركان العمرة الطواف وواجباتها الإحرام والسعي والحلق الحمد لله والصلاة والسلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الإمام ابن خدامة رحمه الله تعالى وأركان العمرة الطواف جعل المصنف رحمه الله تعالى للعمرة هنا ركن واحد وهو الطواف ولا شك أن الطواف ركن في العمرة وبعض علماء قال بالأركان ثلاثة الإحرام وهو نية الدخول نية الدخول في النسك والطواف حول الكعبة سبعة أشواط والسعي بين الصف والمرווה سبعة أشواط وهذا هو الأظهر والله أعلم وأما وقال وقَالَ واجِبَتُهَا وواجباتُهَا الإحرام والسعي والحلق والأظهر أن واجبات العمرة الإحرام من الميقات والحلق الإحرام من الميقات والحلق وأما الإحرام نفسه وهو نية الدخول في النسك فهذا ركن في الحج والعمرة أما الإحرام من الميقات فهذا واجب في الحج أو العمرة حيث أنه لو مر من الميقات وهو يلبس ملابس الأحرام فيلزمه حينئذ دم لأن وفاته واجب والإحراة من الميقات وحلق الرأس حيث أنه لو أنه يعني بعض الناس ربما يأخذ من شعيرات من هنا وشعيرات من هنا وشعيرات من هنا, من هنا, من, هنا من هنا فيأمر العلماء أن يلبس ملابس الأحرام يلبس ملابس الإحرام ويأخذ من كل شعره إما تقصيرا إما حلقا وهذا الأفضل وإما تقصيرا وإنما الأخذ بجمع الشعر والأخذ بقدر المله سواء من الأمام أو الخلف فهذا فعل النساء للنساء فقط أما الرجال فإما أن يحلق رأسه كله وإما أن يقصره كله ويو لم يفعل ذلك يؤمر بلبس الإحرام مرة أخرى ويحلق رأسه او يقصره ان شاء نعم نعم بنفس الطور اقرأ نبي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن في قبر خضراء وقبره سبعون ذراعا وينور له كالأمر للك البدر أتدرون فيما أنزلت هذه الآية فإن له معيدكم بنكا ونحفره يوم القيامة الأعمى قالوا قال أتدرون من معيشك بنكا قالوا الله ورسوله أعلم قال عذاب التاجر في قبره والذي نفسه بيده إنه يطلط عليه تسعة وتسعون ثمين أتدرون من ثمين سبعون حية لكل حية سبعة ورس يلسعونه ويقتزونه إلى يوم القيامة رواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه, صحيحة واللفظ له من طريق جراج عن أبي حجيرة عنه لكل حية حي سبعة رؤوس سبعة, سبعة رؤوس مم. سبحانه الله حسنه نعم انظر الترجعات الألباني نعم نعم في وصف غرابة أمم طبعا في لا في غرابة نعم قال ماذا هل ثبت يثبت الشغابيه ولا يضعف بدراج قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال ان انه ما ان كان أي فانكير ايضا كانت الدنيا ولا مانع من ولا ان يتناول الضنك هذا بالضبط حتى ببرهيم الثاقل الغراب وصف جميل وليس ذلك لا سنة سنة سنة وهو طويل كلام. نعم ده. طيب النهاية الحكم الأول قال ماذا صحيح ولا ضعيف مم. ظهر أنه يذهب إلى الصحة ها كأنه يذهب إلى الضعف أنه قال ولا نقول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا ما ثبت عنه <تصفيق> نعم انظر دراج س... انظر دراجا أبا سمح نعم <تصفيق> قال رحمه الله تعالى فمن ترك ركنا لم لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا جبره بدم ومن ترك سنة فلا شيء فمن ترك اعد فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به نسكه هذه من الأخطاء في هذا في الكاف لم يتم نسكه ولا نسكه لم يتم غيس لم يتم عندك يتم لم يتم, لا يتم, لم يتم نسكه تمام. نعم. قال فمن ترك ركن لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا جباره بدم ومن ترك سنة فلا شيء عليه نعم وهذا هو التفريق عند الحنابلة في الحج والعمرة أن ترك الركن لا بد أن يأتي الحاج أو المعتمر به أما ترك الواجب فإنه يجبره بدم جبران وأما ترك السنة فيفوته الأجر ولا شيء عليه لا إثم عليه من جات الإثم ولكن فاته الثواب والأجر فقط وفي الصلاة الفرق بين الركن والواجب عند الحنابلة هو الصواب إن شاء الله أن الركن إذا تركه الإنسان ها عامدا أو جاهلا أو ناسيا تبطل الركع إذا تركه عامدا أو جاهلا أو ناسيا تبطل الركع وأما إذا ترك واجبا فإنه يجبره السجود السهل وإن كان خلف إمام فالإمام ضام كما في الحديث وترك السنة ليس عليه شيء ولكن من جهة الإثم ولكن يفوت الثواب والأجر على هذا على هذه السنة وذلك المستحب وأما إذا ترك ركنا في الصلاة تبطل صلاته حتى لو كان لا يدري كما في حديث المسي صلاتي مسي صلاته لما صلى قا جاء قال السلام عليك يا رسول الله قال عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل مع أنه كان لا يدري إلا هذا لأنه قال في الأخير قال والذي بعثك بالحق لا أعلم غير ذلك فعلمني ومع ذلك حكم عليه النبي عسلام بأن صلاته باطلة نعم نعم نعم نعم ممكن يا أخ ممكن تبدل مع حمزة لو سمحت بدل المكان مع عشان ياخذ في الخلف شو اللي يقال بالخلف؟ طيب خلنا حجر قال ابن حجر رحمه الله تعالى دراج بتثقيل الرى وآخره جيم ابن سمعان أبو السمح بمهملتين الأولى مفتوحة والميم ساكن قيل اسمه عبد الرحمن ودراج لقب السهمي مولاهم المصري القاص صادوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعيف مصري قاص من الرابعة قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى قوله ضعيف صوابه ضعف بدنيا كما في الطبع الهندية وقال أيضا وثقه جماعة منهم ابن معين وضعفه آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل وفي رواية عن ابن معين توثيقه إلا في روايته عن أبي الهيثم وفي رواية عن ابن معين توثيقه إلا في روايته عن أبي الهيثم كما يعل كما يعلم ذلك من تهذيب التهذيب. لكر المحقق قولهم. ومر معنا أبو حديث في, في فتح المجيد تكلم عليه البهلال وأثبت الشيخ نو... الشيخ ابن العزيز. أحد يذكره فيه دراج أبي السنه عن أبي الهيثم. نعم. تكلم المحققون. نعم. وثق دراجا وعدله ابن معين في, في, في رواية, في رواية عن وابن حبان وابن شاهين وضعفه وجرحه آخرون منه الإمام أحمد وابو حاتم والنساء والعقيل والدار قطني في حال أحمد في رواية وأبو داود وابن عادي في أن حديثه مستقيم إلا ما كان عن أبي الهيثم قال ابن عادي بعد ذكره شيئا من منكرات دراج وعامة الأحاديث التي أمليتها مما لا يتابع دراج عليه وسائر أخبار دراج غير ما ذكرت من هذه الأحاديث تابعه الناس عليها وأرجو إذا أخرجت, إذا أخرجت دراجا وبرأته من هذه الأحاديث التي أنكرت عليه أن سائر أحاديثه لا بأس بها أن سائر أحاديثه لا بأس بها نعم نعم في تراجعة الشيخ الباني وجدت الحديث ما ما هو في الميزان هذا اللي فيه دراجة والسمع نعم نعم نعم قال رحمه الله تعالى ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء نعم يعني إذا طلع فجر يوم النحر يوم العيد الذي هو العاشر من ذي الحجة ولم يقف الإنسان بعرفة لا ليلا ولا نهارا فقد فاته الحج وهذا هو الركن الوحيد الذي يفوت الحج به الوقوف بعرفة لذلك هو مرتبط بزمن معين ما زمن الوقوب بعرفة من طلوع فجر يوم عرفة إلى إلى فجر يوم النحر إذا وقف في هذا الوقت وإن لم يقف إلى غروب الشمس فإن حجه صحيح لو نفر من عرفة قبل غروب الشمس حجه صحيح ولكن عليه دم لترك وجه وأما إذا مر بالليل مرورا من عرفة ولو بقي فيها يعني لو مضى فيها مسرعا في عشي دقائق في عرضها أو طولها أو في جزء منها أو أقل من ذلك فإن, فإن هذا يجزئه عن الوقوف بعرفة لكن السنة أنه يقف بالنهار والواجب أنه إذا وقف بالنهار أن يقف إلى أن تغرب الشمس ولا يصل المغرب في عرفة وإنما يصليها في مزدرفة مع العشاء جمعا وخسرا نعم <تصفيق> ما هو ال يا عيباري إن حرم تظل مع نفسي؟ لا ليس هذا إنما هذا حديث البخاري يا عيباري أو إن حديث أبي ثر يا عيباري إن حرم تظل مع نفسي؟ نعم لولا هيبة لولا هيبة البخاري انظر كتب الألباني لولا هيبة الألباني لولا هلب لولا هيبة الصحيح نعم قال رحمه الله تعالى وإن أخطأ الناس العدد ووقفوا في غير يوم عرفته لا ما ما, أكمل ما. من لم يقف عرفه ليلا أو ما لم يقف عرف حتى طلع الفجر يوم النح فقد فاته الحج ماذا يفعل يتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء هذا قول ابن قدم رحمه الله وهذا في الحج الواجب يعني حجة الإسلام أو حج النذر وأما لو كان تطوعا فيجب عليه القضاء عند بعضهم والقول الثاني قال شيخنا والقول الثاني لأهل العلم ليس عليه قضاء إلا إذا كان الحج واجبا إذا كان الحج واجبا كحجة الإسلام أو حج النذر ففاته فعليه أن يقضيه أما إذا كان الحج مستحبا ففاتا فليس عليه القضاء وكذلك الهدي ولعل هذا هو الأقرب نعم يعني هذا في القضاء أما في إتمام الحج والعمرة ولو كان هذا الحج نافلة أو تلك العمرة نافلة فإنه يجب عليه أن يتم النسك ليس القضاء لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله فإذا دخل الإنسان في النسك يجب عليه أن يتمه ولكن لو فاته الأقوبة عرفة في حج النافلة فإنه عند بعض العلماء وهذا الذي يرجحه الشيخ عبدالعز الرشع وفق الله أنه لا يجب عليه أن يقضي هذا الحج لأنه في الأصل نافلة في الأصل نافلة لكن في مسألة العمر وإن كانت نافلة أو الحج وإن كان تطوعا وتلبس بالنسك يجب عليه أن يتمه لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما من الهدي نعم قال رحمه الله وإن أخطأ الناس العدد ووقفوا في غير يوم عرفة أجزاؤهم ذلك وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج نعم وإن أخطأ الناس يعني جميعا العدد فظنوا مثل أن اليوم يوم الثامن هو اليوم التاسع وهذا يعني يعني لا يكاد يوجد لكن إن حدث ذلك وأخطأوا جميعا في العدد فإن حجهم صحيح أما إذا أصروا بعضهم وأخطأ الآخرون فإن حج الذين أخطأوا غير صحيح وعليهم القضاء ومما ينبغي أن له أنه لا يصح ما يفعل في بعض البلدان مع الأسف من أنه يعني يجعلون عرفة غير اليوم الذي فيه عرفة في المناسك الأمر واسع في عيد الفطر في صوم رمضان أما في عرفة لأن هذا مرتبط بنسك في مكان معين ولا يكون في أي مكان وذلك لما قال صاحب طرح التثيب. وأن غير أهل عرف لهم أن يعرفون في الأمصار ذكر الشيخ علي محفوظ رحمه الله من علماء الأزهر رحمه الله كان شديد على أهل البدع رحمه الله عليه صاحب كتاب آآ آآ الإبداع في مدار الابتداع أن هذا من البدع يعني التعريف بالامصار في غير المناسك نعم نعم. قال رحمه الله تعالى ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. قال الإمام ابن خدام رحمه الله تعالى ويستحب لمن حج زيارة ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. يعني أبي بكر وعمر. وهذا الكلام فيه نظر والصواب. أنه أن هذا ليس مستحبا وليس من مناسك الحج والعمرة زيارة قبل النبي عليه الصلاة والسلام ولا قبل صاحبي بل إن إنسان لو حج أو دون أن يذهب إلى المدينة أصلا فإن حجه صحيح وعمرته صحيحة غير منقوصة لم يترك لا مستحب ولا واجب ولا ركن وإنما لو ذهب إلى المدينة ودخل المسجد يشرع له زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه فيقول السلام عليك يا رسول الله نشهد أنه قد بلغت وديت السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا عمر ولا يقف يمضي ولا يقف ويفعله بعض الجبهات من الوقوف والإشارة مع التمسح باليد هذا من البدع المنكرى وانكر منه ما يفعل بعضهم من أنه يجعل ظهره ذي القبلة والعياذ بالله ويقف يدعو تجاه القبر هذا من أنكر المنكرات هذا من أنكر المنكرات فبعضهم يدعو القبر والعياذ بالله نعوذ بالله من ذلك وهذا أنكر المنكرات مطلقا والعياذ بالله صلى الله السنة والواجب combination هذا أن ينكر وأن يبلغ الأولاة هناك وفقهم الله يبلغ رجال الحسبة والهيئة حيئة الأم معروفن المنكر ورجال الحسبة المحتسبون هناك عن هذا المنكر العظيم في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا كثير ما يفعله ولات الرافضة ولاة الرافضة يحاول يفعل هذه الأشياء ويقع الفتن في المسجد النبوي قباحهم الله وشد الرحل معلوم أنه لا يجوز إلا إلى ثلاث بقاء المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وأما القبر فلا يشد إليه الرحل وهذه المساجد التي بتقول فيها شيخ الإسلام وسجل من أجلها رحمه الله ثبتيم رحمه الله والحديث في الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساج لا تقصد بقعة لذاتها للعبادة فيها إلا هذه المساجد الثلاث المسجد الحرام في مكة مسجد الكعبة والمسجد النبوي في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى وأما القبر فإنه فإنه إن دخل المسجد سلم على القبر نعم على صاحب القبر عليه الصلاة والسلام ووجد هنا في بعض النسخ على نسخة دار الحديث تحقيق أحمد بن علي ذكر في هذا الموطن قصة العتبي وهذا باطل في أحد معه نسخة دار الحديث معك ليس الشريعة لن نجلنا يا طلال من الزمن معك فيها قصة العتبي إلى هنا فقط، ها؟ وبعد الهدي والأطحية ذكر قصة العتبى. أذكر أنه ذكر قصة العتبى في إما بعد الهدي والأطحية أو بعد هذا. هذه قصة منكرة. أي طبعة؟ طبعة رقم كم؟ آه في نسخة دار الحديثة أي تحقيق أحمد بن علي اللي معك فيها في التخرجات خطأ كثير جدا وفي التحقيق في خرابيط أيضا وذكر في هذا الموطن أيضا قصة العتبي وهي قصة باطلة وفيها يا خير من دفن في القاع يعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم يعني يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام يا خير من دفن بالقاع عظمه فطاول من طيبهن القاع والأكم واخذ يدعى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه قال عنها ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه الصالم المنكي فالرد على السبكي قصة منكرة المتن مظلمة السند سندها مظلم ومتنها منكر نعم لا يوجد فنسخا معك تحقيق أحمد بن علي غريب هذا نعم طيب نعم اقرأ أسئلة كثيرة نعم إيش الذهبي الألباني يقول الألبان الحمد لله نعم نعم من عاد لوريا فقد آذنته بالحرب لكن هذا كلام الشيخ ناصر هذا أيضا عندك آه. يقول الشيخ أنا برك هل يجوز الاعتمار عن أبي مع عمرتي في سفرة واحدة وإنجازها الأفضل إحرام من الطائف أم من حيث أحرمت أم الأممين أشعر الله عنها المحققون كشيخ الإسلام ابن تيم رحمه الله وتلميذه ابن القيم وجماعة يرون أن النسك في سفرة واحدة له أن يجمع بين العمرة والحج متمتعا أو قارنا في سفرة واحدة أما عمرتان في سفرة فلا وإنما هذه تسمى عمرة الحائط يعني من قال به حال كحال عائشة رضي الله عنها له أن يعتبر لما تأسفت رضي الله عنها قالت ترجعو ترجعون بحجة وعمرة وأرجعوا بحجة فأمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه عنه عنهما أن يعمرها من التنعيم وبعض العلماء وهذا قول, بل هذا قول الجمهور يرى جواز تكرار العمرة يرى جواز تكرار العمرة عن النفس أن الإنسان يكرر العمر عن نفسه فالأولى أنه يعتمر عن نفسه ثم يعتبر عن أبيه بعد ذلك وهل الأفضل له أن يعتمر عن نفسه تنفلا أم يعتبر عن أبيه تنفلا الأفضل له أنه يعني عند التعارض يعتمر عن نفسه يعتمر عن نفسه ويدعو لأبيه في عمرته إن شاء. يقول أصله لكم شيخنا ما هو ما هي نسخة الشيخ ربيع كتاب الذريعة كتاب الذريعة أربع أربعة ولا ثلاث مجلدات أربعة مجلدات في شرح كتاب الذريعة لأجل رحمه الله. يقول أصل الله عليكم الصلاة في المسجد واجب على من يسمع الأذان. كيف الذين يسكنون في بلاد الكفر مر معنى هذا يعني الذين يسكنون في بلاد الكفار ولا يسمعون الأذان يقدر المسافة التي يسمع فيها الأذان تقريبا كم ويذهب للمسجد وهذه من مصائب المعيشة في بلاد الكفار وذلك علماء يمنعوننا من السفر إلى بلاد الكفار كيف المعيشة فيها والإقامة فيها السفر إليها لا يجوز إلا لحاجة شريلة كان يكون هناك طب لا يوجد في بلاد المسلمين ويخشى على هذا الشخص الهلاك فيذهب فالبعض العلماء يأخذ بالعزيمة ولا يذهب حتى في هذه الحالة ذلك سمعت الشيخ عبد العزيز رحمه الله لما جاءوا السرطان وقالوا علاجك بالخارج فأبى الشيخ رحمه الله من أجل أنه يسقط اللحية شعر اللحية وأيضا من أجل السفر إلى بلاد الكفار أبى رحمه الله وبعض العلماء يرى في هذه الحالة منه الشيخ وصير الله عباس ذكرنا أنه سافر إلى, الى فرنسا بالعلاج في العظام أو شيء من هذا يقول حياك الله شيخنا أمين وياك السمينة حججت منذ ثلاثة أعوام وصليت المومي في عرفة لأنه جاءت الحافلة متأخرة بعد العشاء فماذا أفعل الآن بارك الله فيك لا تفعل شيء قد خالفت السنة خالفت السنة ولكن و... لا شيء عليك السنة أن تصلي في مجدرفة يقول أحسن الله الشيخنا حكم, حكم بعض علماء أن رأس الفقه يجوز عند مهتدع الذي لا يجاهر بدعته قالوا الشيخ الفوزان أي نقاده؟ من صاحب السؤال؟ أه؟ القديم؟ <تصفيق> الأجوبة المهمة؟ ها؟ أه؟ الأجوبة المفيدة على المناهج الجديدة؟ قال لا يجوز فقه عند المبتدع الله أعلم هذا أبد أن يأتي صاحب السؤال بهذا الكلام لكن معروف أن الشيخ صالح شديد في هذا معروف أن الإنسان لا يأخذ العلم عن المهتدع لا الفقه ولا العقيدة ولا أي شيء ولا حتى اللغة العربية أنه كما قال البلقيني استخرج تزريات الزمخشاري من كشافي بالمناقيش تقول <تصفيق> أحصل عليكم شيخنا الكلام الذي قرأه الأخ حمزة في تخريج حديث تدرون مضانك الصواب أنه من تخريج المكتبة وليس تخريج الشيخ ربيع حفظ الله كما قرأ ورزاكم الله خيرا هكذا انظر تأكد من هذا تخريج المكتبة أرجو أن تنتبه لهذا نحن بننقل الآن عن الشيخ ربيع إن بعض الكتاب حققته المكتبة والبعض حققه الشيخ ربيع يقول بارك الله فيكم وحسن إليكم كنا كنا سمعنا من الشيخ العالم السحيمي السحيمي المعروف والمحدث وصيل الله والشيخ المكي علي سددهم الله أن الشيخ هيثم سرحان المدني من آهل السنة المجتهدين في الطلب وسمعنا من بعض الإخوة أنكم قلتم بارك الله أنه ذكر برهامي فلعليتم هيثم سرحان المدني لا هيثم سرحان هذا مصري شاب مصري ليس ليس لا أقصد هيثم سرحان المدني إنما هنا هيثم سرحان هذا مصر له رسالة ألفها وذكر فيها أن برهامي هامي يقارن اللجنة الدائمة هم قرناء لا علي هيثم سرحان الآخر طبعا العذاب بالعطش في النار وارد هذا العذاب بالعطش في النار وارد حتى للموحدين يقول أحصل لكم هل العصار من الموحدين من الحوض بعدما أخرجوا من النار لا الحوض قبل ذلك الحوض قبل دخول النار ف تدع انهم يشربون وانما الذين يوذادون عن الحوض فقط المرتدون او اهل البدع او اهل البدع وليس العصاء يسأل عن المال المختلط عن المال المختلط المال المختلط الورع تركه والجواز أكله عند الإمام أحمد رحمه الله كل أحصل عليكم من شيخنا ما حق بيع المصاحف جائز العلماء أفتوا بجواز بيع المصحف نعم انتهت الأسئلة وفقنا الله ويكل ما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم